الشمس أقرب النجوم إلينا تعد الشمس أقرب النجوم إلى الأرض وإن طبيعة شمسنا ككرة غازية ملتهبة بدلا من أن تكون جسما صلبا جعلت لها بعض الحقائق العجيبة منها إنها تدور حول محورها بطريقة مغايرة تماما لطريقة دوران الكواكب الصلبة فوسط الشمس خط استوائها يدور حول المحور دورة كاملة في 25 يوما الشمس مصدر الدفء والضياء على الأرض وبدونها تنعدم الحياة على الأرض فالطاقة الشمسية ضرورية للحياة النباتية والحيوانية كما أن معظم الطاقات الأخرى الموجودة على الأرض مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي والرياح ما هي إلا صور مختلفة من الطاقة الشمسية وقد ينتهش القارئ إذا ما علم أن الشمس التي هي عماد الحياة على الأرض والتي قدسها القدماء لهذا السبب ما هي إلا نجم متوسط في الحجم والكتلة واللمعان، حيث توجد في الكون نجوم أكبر من الشمس تعرف بالنجوم العملاقة كما توجد نجوم أصغر من الشمس تعرف بالنجوم الأقزام وكون الشمس نجما وسطا يجعلها أكثر استقرارا الأمر الذي ينعكس على استقرار الحياة على الأرض فلو زاد الإشعاع الشمسي على حد معين لحترقت الحياة وانعدمت على الأرض، ولو نقص الإشعاع الشمسي عن حد معين أيضا لا تجمدت الحياة على الأرض. والشمس هي النجم الوحيد الذي يمكن رؤيته. ومعالم سطحه بواسطة المقراب. أما باقي النجوم فيصعب حتى الآن مشاهدة تفاصيل أسطحها نظرا لبعدها عنا.